بلاء تصبغة التقوى يتكب من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائ katı <gülüyor> musavimi